كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجومون ثم إنهم لطالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون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 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون